لآلئ ل لا ا ق ر آ ن الله أ ك ب ر ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل خ ل م ي ن ا ل الرحيم مالك يوم الدين ر ح م يوم ن نعبد إياك وإياك س ت ع ي ن التقنيه ص ر ا ا ط ل م س قالوا ع لا ى د و قالوا د ففزع منهم لا تخفصنا خ لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا ت ش ب ق واهدنا واهدنا إ ل ى سواء الصراط إ ن هذا أ خ له تسعون وعجة واحدة ف قال أكفيها لقد خ ط ا ب ا ل ق ظلمك بسؤال ع ج ت ك إ ل ى نعاج وان كثيرا من الخلقاء ليبغي, ليبغي بعضهم على بعض إ ل ا الذين امنوا الذين آ موسوعه ا النابلسي ت و للعلوم الاسلاميه ف ت ت غ ف ر ربهم وخرى خليفة في ا ل أ ر ض ف ا ح ك م ب ي ن ا ل ن ا س ا ل ح و ل ا ت ت ب ع ا ل ه و ى سبيل الاسلاميه ل ه ب ي set、so. up ك ا ل موسوعه النابلسي ب أ ز ه إليك م ا ر ك للعلوم ا ل ي ت ب و ا س ل ا م ا ه وَأَطَفِقَ موسوعه ا ل أ النابلسي ق و ق د ف ت ل ا ع ل و م الاسلاميه ق ن ى ك موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ب ل ا م ي ه m o r n i n بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا, رحمة منا وذكرار اولي الالباب وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحمث انا وجدناه صاغرا نعم ا شركه ا واذكر ل ا د ن ا إ ب ر ا ه دعويه غير ربحيه ذات ل أ م ا م و ن ا ج ت م ا ل ص ي واذكر موسوعه النابلسي للعلوم ي الاسلاميه متكئين فيها يدعون فيها ب ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة وشراب وعندهم ط ا ص ر ا ت الطرف اتراب هذا ما i you